واللهم الذي أَوسَلَد ليا حَفَةُ فيِي موسحابًا إلى بلَدٍ م فَيَن بِِ الأل بندَ موتهاَا كذَللكَ مَنْ كانَ يريد عزَّةَ فَلِلههِ بِعزة ج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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاجا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 إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤكم مثل خبير يا, أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها سوء أنتم, انتم الفقراء الى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد اي يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمات وللنور ولا النور ولا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وممّة إلا خلاف فيها نذير وإي يكذبون كفّ قد كذب الَّذين مِن قَبْلِهِم جاءَتْهُم رُسُلُهُم جاءَتْهُم رُسُلُهُم بالبيِّناتِ وبالزُّبورِ وبالكِتابِ المُنيرِ ثمَّ أخذتُ الَّذين كفّرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحَمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنما عزيز الغفور إن الذين يتنون كتاب الله واقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا على يرجون يرجون تجارتهن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله İnnehu wafuur shakoor. Ve allâhi ahlîna ilêk min al-kitâbî, hu al-hakkûn ciddî lima bîne yedîh. İnnehu b-ibâdîhi l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 جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِ الْحَزَنِ الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهللنا دار المقامه من استغله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمر يَتَذَكَّرُ يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا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 أَرُونِي مَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات؟ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنْيَاعُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إن In Allah yümsükü, sümavatı ve arıza an tazula, ve lezalıta, in amsek hıma min ahdim min bagdı. Innu kan haliymen, gafurat. In Allah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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دار.